بسم الله الرحمن الرحيم الرقية الشرعية للراق الشرعي سعود ابن محمد الفايز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ألف <تصفيق>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 لهم له ما في السماوات وما في الأرض ماذا الذي يشفعده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه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 من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد اتاينا آلَ ابرهيم الكتاب والحكمه واتايناهم ملكا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فس يقولون بل تحسدوننا فس يقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأخرجناهم من جنات وعيون، فأخرجناهم من جنات وعيون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعنب وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون أعوذ بالله من الشيطان كم تركوا من جنات وعيون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفجرنا الأرض عيوناً، وفجرنا الأرض عيوناً، فلتقال ما على أمر قد قدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيما عينان تجريان. فيهما عينان تجريان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيهما عينان نضاختان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون وتركهم في ظلمات لا يبصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكاد البرق يخطف وبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير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 أضل أولئك هم الغافلون.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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون وتراهم ينظرون اليك ينظرون اليك وهم لا يبصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك, كل أولئك كان عنهم مسؤولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي أنفسكم أ فلا تبصرون وفي أنفسكم وفي أنفسكم أ فلا تبصرون لعذب من الشيطان الرجيم ما زاغ البصر وما طغى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا خاسئا وهو حسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إن بقرة صفراء فاقع اللونها، تسر الناظرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتبارك الله أحسن الخالقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 ما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد وما هم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 وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقى ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك من قلب صغيرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم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 لا هي تقلوبهم وأسر النجوى وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتئون السحرة وأنتم تبصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال لهم موسى فألقى حبالهم وعصيهم وقالوا بعزت فرعون وقالوا بعزت فرعون إن لنا نحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدهم قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفسح هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أعود بالله من الشيطان الرجيم، ويوم يحشرهم جميعا مع شر الجن قد استكثروا من الإنس، وقال أولياءهم.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 ربك حكيم عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد فاجلدوا كل واحد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 الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرأون مما يقولون لهم مغفرة مغفرة ورزق كريم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 I وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتُم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تهوفون إلا بسلطان، لا تهوفون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكم شواذ من النار، شواذ من النار، ونحاسب فلا تتصيران. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم قل أُوحِيَ لِي أنَّهُ استمعَنَ فرَّمٌ مِنَ الجنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرآنًا عَجَبَ يَهْدِي إلَى الرُّشْدِ ثَأَبَنَ بِوَلَنَ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدَ وَإِنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا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 يعوذون برجال من الجن فزادوا مرتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالله خير حافظ فالله خير حافظ وهو رحيم الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحفظناه من لشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحفظا من كل شيطان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 فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم ونجيناه مِنَ الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له فاستجبنا له وربنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا ربه وربا وكانوا لنا خاشعين أعد بالله من الشيطان الرجيم وإذا مرضت فهو يشفيم وإذا مرغت فهو يشفيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء, هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَا فِي آذانِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَا أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانِ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 حاسد اذا حسد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 سبحان من عز وارتفع وذل كل لعظمته وخضع سبحان ذا الجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحانك يا أرحم الرحما ويا الطف اللطفاء ويا أغنى الأغنيا ويا أكرم الكرماء يا سميع يا سميع عليم يا بديع من كان في حرزك وكان فيك لا يضيع تفهم قول الرضيع وتبير قول الظليم وتعلم سر الجميع سبحانك يا ناصر المظلومين يا شافي يا كافي يا معافي اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف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 وبها واذاها اللهم اذيب عنهم حر العين وبردها وصدها واداها اللهم اذيب عنهم حر العين وبردها وصدها واداها اللهم ربنا اذيب الباس واشفين الشافي لا, لا شفاء لا شفاء شفاء لا يغادر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 نفس عين حاسد، الله يشفيكم بسم الله يرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل ذي نفس عين حاسد، الله يشفيكم بسم الله يرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل ذي نفس عين حاسد، الله الله الله يشفيكم الس الله العظيم رب الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم <تصفيق> الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم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 أو على الرقم صفر خمسة ستة واحد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.